وَمنِ آياتِهأَ كَتَرَ الأض خشعَةً فَإذَاأَزَلنا عَلَه الم تزَّت وَبَ وَمن آأَ كَتَرَ الأفضض خشة فَإذَازََّ إن الذي احيا للموت ان الذي احيا للموت انه على كل شيء قدير انه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في لا يخفون علينا ان الذين في لا يخفون علينا اف من يلقى النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اف ان يلقى في النار خير اعْمَلُوا ما, مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ وَإِهُ لَتابَُ العزيز وَإِنم لَتاب النزيز لا يَأتيهِ البَطِلُ مِ ذَْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَْفِ لا يَأِي الناقلُ مِنْ حَقيِي م حميد فَمِنْ حَنِيفٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ لَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُو مُخْفِرٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي أعجمي وعربي وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ, مكان بعيد أولئك ينادون من مكان وَلَقدَ آتَن موسَ الكتاب فَقْتُ فَفيه وَلَئاتَّ مووس الكتاب فَقْتَُ فيه وَلَول كلَمَة سَبَقَطمِ وَبّكَ لَ قُضَ بَنَهُ وَ كلَمَة سفَتّكَ لَكوب مريب وَإ مَن عامل صالحا فلنفسه مَن عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وللأساء فعلها وما ربك بظلام للعبيد ولن ربك بظلام للعبيد